السال يعمل في شركة للسفر هل يقصر ويجمع الشخص إذا كان عمله السفر الدائم هذا في خلاف بين العلماء وصيَّه أنه يجمع ويقصر إذا كان خارج البلد التي هو يقيم فيها وذلك لأنه أمر فيه مشقة والله عز وجل شرعه لعباده لرفع المثقّة والحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج نعم يقول السال